أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث به عن نفسه من حيث ما أكرمه الله عز وجل به من الخلة ومن المحبة يعني أن الفصل التاسع من هذا الباب خصه القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن الخلة أي خلة الله عز وجل لرسوله وخلة رسوله لله عز وجل وعن محبة بعضهما البعض محبة الله عز وجل لرسوله ومحبة رسوله لله عز وجل قد ذكرنا مجموعة من الأقوال في معنى الخلة التي تعني التخالل أو تعني الصداقة أو تعني الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى او تعني الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه الصلاه والسلام منقطعان إلى الله سبحانه وتعالى انقطاعا لا نظير له انقطاعا لا نظير له واختص بالله سبحانه وتعالى اختصاصا لا نظير له وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى افتقارا لا نظير له قد رأينا مثال ذلك عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل عليه الصلاة والسلام ألك حاجة قال أما إليك فلا أما إليك فلا ولكن إلى الله سبحانه وتعالى فلنا حوائج إلى الله سبحانه وتعالى وقد توقفنا عند هذه الكلمات التي يشرح فيها العلماء معنى الخلة فيقول أبو بكر ابن فورك أو ابن فورك بضم الفاء الخلة هي صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار يعني أن الخلة هي صفاء المودة صفاء يعني المودة الصافية التي تتخللها الأسرار قد قلنا إن الخليل جاء من التخالل فكأن الخليل يخالل صاحبه اي يدخل في طياته ويدخل في غضونه بحيث لا يخفى عليه شيء من سرابه والعكس صحيح يعني وخليله كذلك ايضا عنده من من سرابه الشيء الكثير وقال بعضهم الخلة هي المحبة الخله تعني المحبة ومعناها الإسعاف والالطاف والترفيع والتشفيع. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا اتخذ عبدا خليلا فإنه يسعفه ويلطف به سبحانه وتعالى ويرفع منزلته ويقبل شفاعته إذن فهذه المحبة أو هذه الخلة لها هذه الخصائص إسعاف الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يسعف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقد, وقد قالت عائشه رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الله إلا وهو يسرع في هواك إلا وهو يسرع في هواك يعني أنك تشتهي شيئا فينزل الله عز وجل فيه حكما فيكون وفق مراضي الله سبحانه وتعالى وأوضحه مثال وأبرز مثال على ذلك تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحويل القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يصلي إلى بيت المقدس لما نزل به المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس وأنتم تعلمون أن المدينة بين المقدس ومكة إما أن تصلي إلى هذه وإما أن تصلي إلى هذه ولا يمكن الجمع بينهما قل العلماء قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما يعني يجمع بين القبلتين بحيث يصلي عند المقام فتكون الكعبه أمامه والمقدس أمامه يعني والمقدس وراءه يعني وراء الكعبة اللي هي الشام هي فلسطين ولكن لما كان في المدينة كانت مكه هنا والمقدس هنا فإلى أين يصلي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ويتقلب أو يقلب وجهه في السماء لعل الله سبحانه وتعالى ان يأمره بتولي وجهه نحو شطر المسجد او نحو شطر المسجد الحرام يقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاسرع الله عز وجل في هواه اسرع الله عز وجل فيما يحب رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من التولي نحو بيت الله الحرام فآمره بذلك يعني أسرع في ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم قبلة ترضاها لم يقل قبلة نرضاها وإنما قبلة ترضاها يعني الله عز وجل يسرع في إرضاء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إذا من علامات المودة والخلة أن الله عز وجل يسرع في إرضاء نبيه محمد صلى الله عليه وعلي وسلم كذلك يلطف به واللطف هو التخفيف في ما جرت به المقادير، يعني أن المقادير تجري على الإنسان، ولكن بلطف من الله سبحانه وتعالى، يعني مقادير هي قواسم الدار، يعني قواسم الدار، ولكنها تمر بلطف من الله سبحانه وتعالى كأن شيئا لم يكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل من الإيذاء وتحمل من المشاق وتحمل من الصعاب ما تنوء به الجبال. ما تنؤ به الجبال ولكنه مع ذلك مضى كل هذا بلطف من, الل من الله سبحانه وتعالى ورعايه منه كما قال الشاعر واذا السعاده لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان واذا السعاده لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان إذا كان الله سبحانه وتعالى معك ويرعاك فإنك لا تخاف والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الحقيقة ولهذا يقول لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا مع أن المشركين على باب الغار مع أن المشركين لو طأطأ أحدهم رأسه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ابا بكر رضي الله تعالى عنه ولكن الله عز وجل أعمال أبصاره جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أغشعهم الله عز وجل فهم لا يبصرون أغشيناهم فهم لا يبصرون كما في سورة ياسين يعني أن, أن العناية الربانية هكذا تكون بنسبة لخليل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك الترفيع أي أن الله عز وجل يرفع شأنه ورفعنا لك ذكرك فجعل الله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع ذكره ما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا وقال معها أشهد أن محمدا رسول الله ما قال الخطيب على المنبر أشهد أن لا إله إلا الله إلا وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو أشهد أن محمدا رسول الله يعني فقرنا ذكر الله عز وجل بذكر خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتشفيع أي من خصائص الخلة كذلك أن الله عز وجل يقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل شفاعة الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما سيأتي حديث الشفاعة إن شاء الله سبحانه وتعالى في الفصل بعد هذا وقد بين الله عز وجل في كتابه حيث قالت اليهود حكى عن اليهود أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فرد عليهم الله عز وجل بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يعني أن أنك تكون من أحباء الله عز وجل وأوداء الله عز وجل وآخ الله الله عز وجل هذا يقتضي أن لا يعذبك أن لا يعذبك والله سبحانه وتعالى أوعذهم بالعذاب ووسمهم بالكفر بأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووسمهم بأنهم فعلوا من الظلم الشيء الكثير فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبيصدم عن سبيل الله إلى آخر الآية فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أودعه وكنتم أحبه فلما يعذبكم فلما يعذبكم بذنوبكم يعني أن الخلة والمحبة تمنعان العذاب كيف تعذب من تحب وكيف توقع النكال بمن بمن تحب هذا هذا يعني هذا هو والتنافي وهذا هو التناقض فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم استفهام استفام استنكاري فأوجب الله عز وجل للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنوبه أوجب الله عز وجل للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنوبه ولهذا كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في وحد أي أخرى فعلينا أن نسعى في فيما يقربنا الى الله سبحانه وتعالى ليحبنا لانه اذا احبنا لا يعذبنا لانه اذا احبنا لا يعذبنا يعني ينبغي بل يجب ان نسعى فيما يكون سببا في محبه الله لنا ليس في محبتنا لله محبتنا لله عز وجل ادعى ندعي هذا ولكن هل يصدق الفعل ذلك؟ هل يصدق القلب ذلك؟ هل يصدق الالتزام بالشرع ذلك؟ هذا شيء آخر ولكن أن يحبنا الله عز وجل هذا هو الشأن وهذه هي الغاية يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جواب الشرط هو أن يحبك الله سبحانه وتعالى جواب الشرط أن تحصل لك محبة الله عز وجل كما في الحديث الآخر الذي سياتي إن شاء الله سبحانه وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث القدسي إذا فأوجب الله عز وجل للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنبه أن لا قال هذا والخلة أقوى من البنوة الخلة أقوى من البنوة لأن الخلة كما ذكرنا تنفي العداوة تنفي العداوة أو لا تقبل العداوة أو لا تقبل العقاب بينما البنوة قد تطرأ عليها العداوة قد يكون الإنسان ابنا لشخص ما ويكون في الوقت نفسه عدوا له قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم احذروه ابنك ابن صلبك فلذك بذك قد يكون عدوا لك فيجب أن تحذره أما الخليل وخليله فلا, يكون فلا تكون هذه العداوة فيما, فيما بينهما وربما يريد في هذا الباب قوله تعالى ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يعني كيف تزعم أن الخلة تنفي العداوة والقرآن الكريم يقول ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو نحن نتكلم في الخلة الصادقة ولا نتكلم في الخلة الكاذبه والخلة الصادقة هي التي تنفي العداوة عندما يكون الإنسان خليلا صادقاً محباً لك هذا ينفي العداوة عندما يكون خائناً لك خادعاً لك ماكراً لك هذا ليس صديقا وإن سمي في القرآن الكريم خليلا فهو من باب ماذا؟ من باب التخالل والمعاشرة معه وإلا فهو عدوك اللدود عدوك اللدود الذي يدعوك إلى المعصية ويقعك فيه المعصية فهذا عدوك في الظاهر والباطن وإن لم تحس بذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعضين عدو والمراد بالأخلاء هنا المجتمعون على المنكر المجتمعون على المعاصي المجتمعون على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يفر بعضهم من بعضين ويكون بعضهم لبعض عدوا لماذا؟ لأنه يخاف أن يشهد عليه بما كان يرتكبه معه يخاف أن يشهد عليه بما كان يرتكبه معه لأنه يرتكب معه المناكر بينما الله عز وجل استثناء المتقين أي استثناء من كانت خلتهم في الله ومحبتهم لله قال إلا المتقين أي إلا الأخلاء في الله سبحانه وتعالى فإنهم يوم القيامة يتميزون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحبى في الله اجتمع عليه وافترق عليه إذا نحن في ماذا نتكلم في الخلة الصادقة فإنها تنفي ماذا المؤخدة أما الخلة الكاذبة والخلة الخائنة فلا كلام لنا فيها فهي واضحة ولا يصح يقول القادة عياد رحمه الله ولا يصح أن تكون عداوة مع الخله. لا يصح تكون العداوة مع الخلة أي مع الخلة يشتر الصادقة مع الخلة التي كانت لله وفي الله وفي ذات الله فاذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام بالخله. إذا فلماذا إذا كانت الخلة لا تكون معها عداوة لا تكون معها المؤاخدة إذن فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بخليل الله ووصف إبراهيم بخليل الله إما بانقطعهما إلى الله واعتمادهما عليه سبحانه وتعالى ووقف حوائجهما عليه حوائجهما يعني حاجاتهما أوقفوها ووقفوها يعني يصح الثلاث ويصح الرباعي، وقفوها على الله سبحانه وتعالى والانقطاع عما دونه انقطعوا عما سوى الله سبحانه وتعالى والاضراب عن الوسائط والاسباب كما يقول علماء التصوف يعني اضربوا عن الوسائط والاسباب واتجهوا الى الله سبحانه وتعالى فكان اعتمادهم على الله وكان توكلهم على الله وكان افتقارهم الى الله وكانت وجهتهم الى الله كما قال إمام السهيلي رحمة الله تعالى عليه ما لي سوى فقر أو سوى فقري ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع فيجعل افتقاره إلى الله هي وسيلته هي طريقه هي المنهج الذي يسلكه إلى الله سبحانه وتعالى ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقريا أدفع يعني لما كنت مفتقرا فأنا أدفع فقري إليك إلى الله سبحانه وتعالى وليس معنى هذا أن يترك الإنسان الأسباب وأن يترك الإنسان العمل فيقول في أنا متكل على الله ولا حاجة إلى الوسائط ويعتبر العمل مثلا وسيطه أو يعتبر مثلا اتخاذ الأسباب يعني ضيق ما ضيع لي للوقت هذا فهم خاطئ للشريعة فهم خاطئ للشريعة فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى يعني له ركنان الركن الأول هو الانقطاع والتوكل عليه وترك النتائج لله سبحانه وتعالى الركن الثاني الأخذ بالأسباب التي أمر الله عز وجل بالأخذ بها لتجري أقدار الله من خلال أفعال البشر لتجري أقدار الله من خلال أفعال الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولكنه جعل أقداره تجري من خلال أفعالنا فقال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ليس هذا عجزاً حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون عاجزاً عن أن يغيرنا قبل أن نغيره نفسنا ولكنه بنى مقاديره على ماذا على الأخذ بهذه الأسباب فكانت مقاديره تعالى تجري من خلال أفعالنا كما يقول العلماء إذن إما بانقطعهما إلى الله وإما لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وإما لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخفي إلطافه عندهما أو, أو أن هذه الخله وهذه قبل العالية التي لم يمنحها الله سبحانه وتعالى لغيرهما يعني هي تعني مزيد من الاختصاص بالله سبحانه وتعالى مزيد من العناية بهما ومزيد من اللطف بهما عليهم الصلاة والسلام وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته ومكنون غيوبه ومعرفته أو أن ذلك كان لما خالل أي تخلل بواطنهما بواطنهما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم من أسرار إلهيته سبحانه وتعالى أي من معرفتهم لله وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى فعندهم من العلم ما ليس عندنا وعندهم من العقيدة ما ليس عندنا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله ويقول لو علمتم ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من, ال... من كنوز معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بقدر ما يمكن أن يمن عليه البشر إلا ما نستطيع التعامل, التعامل معه وإلا فهو أكثرنا معرفة بالله سبحانه وتعالى وأكثرنا تعلقا بألهية أو ألوهية الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته في ظاهره وباطنه في خلواته وجلواته أو لاستصفائه لهما أو كان هذه الخله لاستصفائه لهما استصفاهما يعني انتقاهما انتقاء ما بعده انتقاء استصفى الشيء بمعنى استخرج صفوته وخلاصته وسلالته ولبابه استخرج, استخرج أجمل وأحسن وأروع وأكمل ما فيه إذن فابراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم استفاهم الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهما فوسمهما بالخلة, فوسمهما بالخلة التي لم يمنحها لغيرهما واصطفاء قلوبهما عما سواه يعني استفى الله عز وجل قلوبهما أي قلبيهما ولكن يجوز في اللغة العربية أن تستعمل الجمع وتقصد ماذا التثنية كما قرر الله عز وجل فقد صغت قلوب قلوبكما والمراد قلباكما قلب السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله تعالى عنهم واستصفاء قلوبهما عما سواه استصفى الله عز وجل ونقى قلبي إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم استصفاهما عما سوى الله ليس فيهما إلا الله سبحانه وتعالى إلا معرفة الله الا اليقين بالله الا العلم بالله لا يرون الا بنوري الله، ولا يفعلون الا بأمر الله وبإذن الله عز وجل يعني فليس في قلوبهما شيء من دون الله سبحانه وتعالى حتى لم يخاللهما حب لغيره حتى لم يخاللهما حب لغير الله لغير الله عز وجل فكان حب الله هو المحتل لقلبي لقلبي ابراهيم وري محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلما. ولهذا قال بعضهم: الخليل الخليل من لا يتسع قلبه لسواه خليل هو الذي لا يتسع قلبه لغير خليله. فقلب محمد صلى الله عليه وسلم لا يتسع لغير الله سبحانه وتعالى، وقلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يتسع لغير الله. سبحانه وتعالى وثلاث الانبياء في هذه بعد هذه المنقبه وبعد هذه الدرجة تاتي الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهم اعرف الناس بالله عز وجل اخلص الناس لله عز وجل الى اخره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر معنى ذلك لو يسع قلبي خليلا آخر غير الله سبحانه وتعالى لكان ذلك الخليل أبا بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لماذا؟ لأن القلب لا يسع إلا خليلا إلا خليلا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى بينما المحبة بينما المحبة تكون هناك محبة لله عز وجل ومحبة لغيره إلا سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه لله وحب الله له كما صرح بحبه لأبنائه للحسن والحسين وفاطمة ووسامة بن زيد وغيرهما من وزيد بن حارثة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبهم أنه يحبهم صلى الله عليه وسلم ففهمنا من هذا أن المحبة لها أصل وفروع يعني أصلها محبة الله عز وجل ويتفرع عن محبة الله عز وجل محبة من بعده فالذي يحب الله يحب رسول الله ويحب المؤمنين ويحب أهل بيته ويحب كل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه الله عز وجل يعني يحب بحب الله ويبغض بحب ببغض الله سبحانه وتعالى أو يحب لحب الله ويكره لكراهة الله سبحانه وتعالى بينما الخلة هي الاصطفاء هي الخاص بين الخليل وخليله بين الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله الخليل عليه الصلاة والسلام ولهذا اختلف العلماء وقالوا أيهما أرفعوا درجة الخلة أم المحبة وش درجة الخلة ولا درجة المحبة فقال بعضهم هما سواء فالخلة هي المحبة والمحبة هي الخلة فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا يكون الخليل إلا حبيبا لكنه أي الله عز وجل خص إبراهيم بالخلة ومحمد بالمحبة فهما في منزلة واحدة ولكنه خص إبراهيم بالخلة وخاصه محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة وفي هذا القولي أو في هذا الاجتهاد ما فيه لأننا سبق أن ذكرنا الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بخليل الله في صحيح البخاري كما سبق أن ذكرنا في الحديث الذي اورده القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه وبعضهم قال درجة الخلة أرفع درجة الخلة أرفع واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر فلم يتخذه أي فلم يتخذ ابا بكر وجاءت وقد أطلق المحبة لفاطمة والحسن والحسين وعلي وغيرهما يعني أن المحبة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لله ولغير الله بينما الخلة كانت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقط لله عز وجل فقالوا من هذه الناحية فالخلة أرفع من المحبة وأكثرهم أكثر العلماء جعل المحبة أرفع من الخلة يعني يعتبروا المحبة أرفع من الخلة لأن درجة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع من درجة الخليل خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني هؤلاء نظروا من الناحية الأخرى أي نظروا من, من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوه قد أكرم بخصائص لم تكن لإبراهيم عليه الصلاه والسلام مع أنه حبيب الله فاستفادوا من هذا أن المحبة أعظم درجة من من الخله بسبب هذه الخصائص وهذه المكارب الكبرى التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم من دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأصل المحبة يقول قد عيض وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب يعني أنك تميل إلى ما يوافق الشخص الذي تحب المحب هو المحبوب أي الذي تحبه هذه أدو إلا أدو وأصل المحبة وفروعها غير ميلو. فعل ما يوافق المحب ما يوافق المحبوب ما يريده المحبوب ولهذا قالوا تعصي الإله وأن تصوذر حبه هذا لا عمر في القياس شنيع وفي رواية بديع من البدعة من الابتداء لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله وأنت تظهر حبه تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا العمر في القياس شنيع يعني هذا شنيع ان تدعي حب الله وتجاهره بالمعصية ان تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف سنته هذا في القياس شنيع غير مقبول لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه ثم يعلق القاضي عياد رحمه الله تعالى عليه فقال ولكن هذا في حق من يصح الميل منه وهو المخلوق في, في حق من يصح لان الميل من ان يكون الميل من المخلوق أما الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات صفات البشر انك تميل لامر لانك كذا الميل يكون من, من صفات المخلوق أم الله عز وجل فمحبته للعبد تعني هكذا يقول العلماء في تفسير هذه الصفات صفات الأفعال صفات, صفات, الأفعال صفات الفعل يعني صفات المحبة بنسبة لله سبحانه وتعالى هل تعني الميل هل تعني الشفقة والرقة في القلب هل تعني الاحساس والشعور بشيء معين لا لا يقبلنا هذا ولا يقولون به لأنه ينافي كمال الله سبحانه وتعالى ينافي جلال الله سبحانه وتعالى وانفراده ينافي عزة الله سبحانه وتعالى وجبروته إذن فما معنى محبة الله لعبده يقول فمحبته لعبده تمكينه من سعادته إذا أحب الله عبدا مكنه من سعادته وعصمته وتوفيقه إذا أحب الله عبدا عصمه ووفقه وهيأ له أسباب القرب أي القرب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى وأفاد عليه سبحانه وتعالى من رحمته وقصواء المحبة وغاية المحبة هو كشف الحجب عن قلبه عن قلب العبد عن قلب المؤمن حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته وينظر إليه ببصيرته يعني أن العبد عندما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يصل إلى درجة تسمى ماذا؟ كشف الحجوب عن قلب العبد حتى يرى الله عز وجل لا. ليس بعين الرأس لأنه لا تدركه لا, تدركه لا بصار هذا تكلمنا عليه تكلمنا ف... في... على الرؤية في الاسراء والمعراج وإنما يراه المؤمن بقلبه يرى المؤمن الله سبحانه وتعالى بقلبه وينظر إليه ببصيرته فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى فلا تحجبه الحجب كما يقول العلماء والحجب هي المادة هي المادة هي الأرض هي ما في الأرض هي الشهوات هي الشبهات هذه هي الحجب التي تحجبك عن الله سبحانه وتعالى حتى تكون من الغافلين يعني حتى يكون هذا العبد من من الغافلين فإذا زالت الغشاوة عن عينه وعن قلبه فيرى الله عز وجل بنور قلبه فإنه يستحي أن يعصيه لأنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية, لا تخفى عليه خافية. هذا كله الذي يدندن العلماء حوله ويسمونه كشف الحجب ويسمونه أنه لا ترى إلا الله وليس هناك شيء إلا الله فهذه العبارة التي يستعملونها استخلصوها واستخرجوها واستنبطوها من الحديث النبوي الشريف الصحيح أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني حديث الإحسان إيش هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أي أن تستحضر جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا علمت بقلبك أنه يراك فقد رأيته بقلبك ورأيته ببصيرتك واستحييت منه في السر والعلانيه يعني استوال السر والعالانية فالذي يغفل عن الله عز وجل وعن مراقبته سبحانه وتعالى له ماذا يفعل؟ يحاول أن لا يعصي أمام الناس ولكنه إذا فردا يعصي لماذا؟ لأنه لا يراقب الله إنما يراقب المخلوق أما الذي يراقب الله عز وجل ويراه بقلبيه ويراه ببصيرته فإنه لا يعصيه لا في السر ولا في العالانية لأن الله معه حيث محل وارتحل وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوات ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا زيد يوم القيامة أحصاه الله ونسوا سبحان الله الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خبي يحصي عليك الأنفاس التي تتنفسها ودقات القلب التي تنبض بها حياتك ونمشات العين التي ترميشها في الصباح والمساء وال... يعني يحصي عليك الله سبحانه وتعالى الصغيرة والكبيرة وأحصها ونسيتها أنت أحصاه الله ونسعه فهذا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يعني هذا العبودية والاستفاء والقرب من الله سبحانه وتعالى أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب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 ولا استعاذني لا, أعيد. لا يعني استعاده من من التعوذ بدال المعجم استعاذ بي او استعاذني طلب مني ان أعوذه او ان بمعنى ان احصنه ان احصنه فانني ساحصنه هذا الحديث ذكر في القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه شطرا فقال فاذا احببته يعني اقتصر او اقتبس منه على بيت القصيد على ما يريد قال فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ومن المتفق عليه ان الله سبحانه وتعالى لا يكون سمعك ولا يكون بصرك ولا يحتل كما يقول اهل الحلول في سمعك ولا في ولا في بصرك فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس مخلوقا ولا يحل فيش. في المخلوقات سبحانه وتعالى إذا قالوا فما معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها قالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد كان مع جوارحه فلا يرى إلا ما يرضي الله ولا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يقول إلا ما يرضي الله ولا يفكر بقلبه الا فيما يرضي الله ولا يمشي برجله الا فيما يرضي الله ولا يبطش بيده الا فيما يقرب الى الله فيكون محفوظا في جوارحه لذلك قلنا ان الشان ان تحب ليس ان تحب ان الشان ان يحبك الله لانه اذا احبك كان معك بمعيه الحفظ بمعيتي الحفظ لأن هناك معيتان معية الحفظ ومعية المراقبة معية الحفظ معية المراقبة هي التي ذكرنا وهو معكمينما كنتم ما يكون من جهوة ثلاثه معية واذا؟ معية المراقبة ومعية تلحوذة هي هذه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وريه له التي يمشي بها معيه الحفظ هي التي تكون في مثل قوله تعالى ان الله مع الصابرين اي معهم بماذا بحفظه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اي بحفظه فتك فتكون معيه الحفظ هنا ومعيه المراقبه هنا معيه المراقبه اشترك فيها الناس جميعا فهو يراقب المؤمن والكافر والعاصيه والطائعه والرجلة والمرأة ويعني يراقب الجميع ويحصي أنفاس الجميع سبحانه وتعالى وماية الحفظ مختصة بأوليائه ماية الحفظ مختصة بأوليائه مختصة بالمتقين مختصة بالصابرين مختصة بالمصلين مختصة بالذين يتقربون إليه سبحانه وتعالى مختصة بالذين يتقربون إليه سبحانه وتعالى ولهذا لما قال ابو سفيان في في غزوه احد لما هزم المسلمون وصعدوا جبل احد بدا ابو سفيان يفتخر ويفاخر المسلمين ويقول لهم لا لنا العزه ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوا اجيبوا أبا سفيان قالوا يا رسول ماذا نقول قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم يعني أن الله عز وجل مولى المؤمنين ولاية الحفظ ولاية الحفظ وليس ولاية المراقبة لأن الله سبحانه وتعالى للكافرين وللمؤمنين يراقبهم جميعا خالقهم جميعا رازقهم جميعا بعثهم جميعا ناشرهم جميعا مدخلهم إما إلى الجنة وإما إلى إلى النار فهنا الله سبحانه وتعالى للجميع ولكن الولايه المطلوبة هنا هي ولاية ماذا؟ ولاية الحفظ الله مولانا ولا مولى لكم وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذا وأن الكافرين لا مولى لهم في سورة محمد وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا مولا؟ ناصر لا مولا؟ ناصر ينصرهم أي لا ناصر لهم لا حافظ لهم ويتجلى هذا أكثر معية الحفظ تتجلى أكثر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الداب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا يركب معه اطفالا صغارا ويركب معه أناسا كبارا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يتكبر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيركب وراءه ابن عباس فيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت اسأل الله وإذا استعنت استعين بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشئين لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف شهيد عندنا في هذا الحديث احفظ الله يحفظك اي احفظ حدود الله واحفظ اوامر الله يحفظ الله عز وجل او يحفظ الله عز وجل حياتك ومماتك يحفظ الله عز وجل نفسك ومالك واهلك يحفظ الله يحفظك يحفظ جوارحك كنت سمعه الذي اسمع به وبصره الذي لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا والآية القرآن يفسر بعضها بعضا فعندما تجمع بين هذه وتلك يتضح لك المعنى ويزول الاشكال ويزول الاشكال الذي قد يرد عليك في فهم نص من نصوص الرسولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزل الحديث طويلا في الحديث عن الخلة وعن المحبة والمقارنة بينهما ولكننا نرجئه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الدرس المقبل بحول الله ولنزدد محبة على محبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة تكون كما قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله معنى والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أن محبة الله هي مصدر المحبات أو أن محبة الله عز وجل هي أصل المحبة فكل محبة يجب أن تخضع لمحبة الله عز وجل أن لا تخالفها وأن لا تعاندها لأنها إذا عاندتها وخالفتها تكون الطامه الكبرى كما قال الله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترضتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا إن كانت محبه الولد والمكان والما والمسكن والمالي والمال والمتاع إن كانت هذه المحبات يعني اكبر في قلبك من محبه الله عز وجل فالمشكلة مشكلة كبيرة جدا يقول الله عز وجل فتربصوا يعني انتظر ما سيحل بك من, من مما هو أهل له من المخالفة لمحبة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أن اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عاما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين